Why you didn't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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفير؟ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَلِمَ قُدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 ولو ترائذ المجرمون أنكسروا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعما صالحا إن موقنون ولو شئنا لاثينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن نجهد نما من الجنة والناس أجمعين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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا وقيل عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 وَجَعَلنا مِنْهُمْ أُمَمًا أَن يَهْدُوا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِهِمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات أفلا يسمعون لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أمعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لَا تَعْنِى الْإِنْسَانِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَتَّنِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ شَاكِرًا وَإِنَّكَ كَفُورًا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مساجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخندون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبش ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا